يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالعدل شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والأقربين. يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فالله بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الهوى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُو أَوْ تُرْضَ فَإِنَّ اللهَ كان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يا Kitabı, kimi وَمَن يَكْثُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثم